أبداً لوي لا صيفينا أو نكيري أمي نكيري أو معرفي أمي معرفي أو أن مذكيري مذكيري مؤلثي مؤلثي مؤلثي ما يؤخذوا من الحديث او إذا فالمذكيري والنجيين إياك إن ما أبينا قيمه في حال حياتيا أو إياك لي داخلته ما ااا لقاعد يرجع فهو كما دار يعني اذا لكاتي جاني حلاله يدرس على جوخي ولا بقولك على رجين يقول حرام اي تاخذي يديا لكن حل لو حرمه حل تشتر حلال ولا حرام او يغضب ثاني ليش جوخي فإن قطع من ايمن الانان حياتها جبرا أنت لو او أو بعد شيء كذي كده حرام، أو بعد شيء حرام، فلما بشرت شيء، في ما حرام, حرام. أما لو من سبعة. ولكن هذا فهو... هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان ما هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هذا المكان يجعل هذا المكان هذا هذا هذا هذا لاوي استيقظ دقيقه واحده طيب هره المسك يا لبخته اوشوار من لا لا او بارتي دقيقه تو يعني انا خلينا ناخذ دكا على شكل اللي بعث لي لاوي, لأوي ده ما نجي القرآن اسمه هوس وهي حية هناك هذا هذه شئ ثانية خير ما هم هذه والإجماع لأن ما أبينا منها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 بلال الولد والولد هو الشعر والدريه من ذلك أيضا هو يعني جيش شيش كاسن اللي كنا نسمع بايلش غزال يستي طبعا غزال مستجدية ماش دهوله أسود هذا كمان جرعة أبيضاني أبيضاني عريضان تفرز قد منه دمه من في صورته دم في اوقات معلومه من سال في يخرج اخذ جلده الذي هو يعاود يكون منه من قبل ما هوغي ال صد اوشيا اوش ذكرت اا انا يمكن ان تجي لا تكن عادي حتى وين لأوخي يا ترغمي شعمل ذري؟ فقد الجلد والذي هو الذي العصير. هو يعاه أو في زيد في من واحد العقوق لا قال مسكوت؟ وقال المجلبي المجلبي شيب مسكوت منهم فإن المسك بعوف بالغزال الزوج اليمني سبحان الله ربنا لا إله إلا الله الطيبون